Aguzu billahi min al rajim Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Tabarak Allāhi al-Mulk.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 الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وهو حسير ولقد الصَّبِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ 17. 18. 19. 20. تَفُو تكاد تميز من الغيظ كلما القيا فيها فوج سالهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ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 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ INNAHU alimu BIZATI AS-SUDUR ALA YA'LAMU MAN KHALAQA WA HUWAL LATIFUL هُوَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمَنْتُمْ Fi s-s-ma-i-ay y-ux-fa ard ويأسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان A walam yaroo ila al-tayir fawqa hum safatu wa yaqbu idn he appointment all of light. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ من دُونِ الرحمن؟ İn il kafrun illa fi ghoru. Amma haza alaziyarzukum in absa karizqa. Balajju fi wa فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَم يَمْشِي سَوِيًّا أم Ymshi sawi ydn ala ciratim mustaqim. Qulhuwa aladim an shaakum wa jala قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به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 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا الخطاياكم. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لكاذبون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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتَ بِمُعَذِّزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا وما ودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فَآمَنَ له لوط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 أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر، فما كان جواب قومه أَنْ أن قالوا اتنا بعجاب الله إن كنتم صادقين.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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوه وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 Messalulle sinette hoiduminen, مِن ei eulia, eka messalilan kabutit hoidet beita, uinne auhan el bujuti lebeitulan kabut, INNA ALLAHA YA'LAMU MA YAD'OON MIN DUNIHI MIN SHAY'IN WA HUWAL AZIZUL وما يعقلها الا العالمن خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لاايه للمؤمنين يا ايليك من الكتاب واقم الصلاة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 ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فسوف يعلمون، أ ولم يروا أن جعلنا حراً آمناً النَّاسُ الناس من حولهم، أَفَبِالباطلِ يؤمنونَ وَبِنعمةِ اللَّهِ يكفرُونَ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون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 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعسون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وَمَن كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ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 فَأَلْشَأْنَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْضَعَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم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 وَكُرَبّ أَزِلنمُ زَلَ مُ بَرَكَوَأَ تَخَيرُمزِل إِ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 Mäheze ille besharum, mislukum je kulumim, metekulune, min hua je shrobu, mi meteshrobu. Oele in ertoatu besharum, mislukum in nekum izele ho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 Inhia illa ja tunnetunienemu, tuona jaa, wa jaa, wa ma nahnu jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَبُوا قَالَ عَمَّ قَلِيلٌ لَّا يُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً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 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 بَل لا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ Bi بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنْ هُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 لا tajārū liyōm īnnakum mīnā laa tūn sārūn Qad kānat āyātī tūtlā ālaikūn fakūntum ālā āqābīkum مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَانُ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي جراكم في الأرض وإليه تحشرون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 قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدَ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فألا تذكرو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 تُم تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لكاذبون Mä tehoisella, huumiu, älä diu, mä kanna, mä aihu, min ilehin, isä leze, mä kulu, ilehin, bi me, huule, pahu, älä, mä, mä, عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَٰيْنَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فُعِلَتْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 Lääli, äämälus oli, hän muffi me tarkkuu kelle, kelle, innehe, kelle me رزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النار.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 قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا Rabbana amanna fa zid wa rhamna wa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 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَجْتُهُ